وما يذكر الا اولو الالباب صدق الله العظيم الجامع لاحكام القرآن للامام القرطبي يتصفحه معكم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 توقفنا أمس يا عم قبل أن ينتهي الإمام من شرح المسألة التاسعة من مسائل الآيتين السابعة عشرة والثامنة عشرة بعد المئتين من سورة البقرة عندما كان يفسر قوله تعالى ومن يرتدد نعم يا ولدي فماذا تذكر من كلام الإمام في هذه المسألة أورد الإمام ما قاله العلماء في هذا الأمر حيث قال الطائفة يستتاب المرتد فإن تاب وإلا قتل وقال بعضهم يستتاب ساعة واحدة وقال آخرون يستتاب شهرا وقال آخرون يستتاب ثلاثا وقال الحسن يستتاب مئة مرة وقد روي عنه أنه يقتل دون استتابة وقد تحدث الإمام عمن خرج من كفر إلى كفر فأورد قول مالك والجمهور لا يتعرض له لانه انتقل إلى ما لو كان عليه في الابتداء لا أقر عليه وحكي عن الشافعي أنه يقتل لقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه ولم يخص مسلما من كافر ثم أورد الإمام قول مالك معنى الحديث من خرج من الإسلام إلى الكفر وأما من خرج من كفر إلى كفر فلم يعن بهذا الحديث. بارك الله فيك يا ولدي وأعازنا من الكفر بعد الإيمان. والآن نستطيع أن نواصل لقائنا مع الإمام لك... القرطبي. فهيا بنا إلى كتابه الجامع. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمشهور يا إخواني عن الشافعي ما ذكره المزني والربيع. أن المبدل لدينه من أهل الذمة يلحقه الإمام بأرض الحرب ويخرجه من بلده ويستحل ماله مع أموال الحربيين إن غلب على الدار لأنه إنما جعل له الذمة على الدين الذي كان عليه في حين عقد العهد واختلفوا في المرتدة فقال مالك والشافعي والأوزاعي والليث بن سعد تقتل كما يقتل المرتد سواء وحجتهم ظاهر الحديث من بدل دينه فاقتلوه ومن يصلح للذكر والأنثى وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا تقتل المرتده وهو قول ابن شبرمة وإليه ذهب ابن علي وهو قول عطاء والحسن واحتجوا بأن ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بدل دينه فاقتلوا ثم إن ابن عباس لم يقتل المرتد ومن روى حديثا كان أعلم بتأويله وروي عن علي مثله ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان واحتج الأولون بقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث كفر بعد ايمان الى اخر الحديث فعم كل من كفر بعد ايمانه وهو اصح المسألة العاشرة يا اخواني قال الشافعي ان من ارتد ثم عاد الى الاسلام لم يحبط عمله ولا حجه الذي فرغ منه بل ان مات على الردة فحينئذن تحبط أعماله وقال مالك تحبط بنفس الردة ويظهر الخلاف في المسلم إذا حج ثم ارتد ثم أسلم فقال مالك يلزمه الحج لأن الأول قد حبط بالردة وقال الشافعي لا إعادة عليه لأن عمله باق واستظهر علماؤنا بقوله تعالى لإن اشركت ليحبطن عملك وقالوا وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد امته لانه عليه الصلاه والسلام يستحيل منه الردة شرعا وقال اصحاب الشافعي بل هو خطاب النبي صلى الله عليه وسلم على طريق التغليظ على الامه وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم على شرف منزلته لو اشرك لحبط عمله فكيف انتم لكنه صلى الله عليه وسلم لا يشرك لفضل مرتبته كما قال تعالى يا نساء النبي من يات منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين صدق الله العظيم وذلك لشرف منزلتهن والا فلا يتصور إتيان منهن صيانة لزوجهن المكرم المعظم صلى الله عليه وسلم وقال علماؤنا إنما ذكر الله الموافاة شرطا هاهنا لأنه علق عليها الخلود في النار جزاء فمن وافى على الكفر خلده الله في النار بهذه الآية ومن أشرك حبط عمله بالآية الأخرى فهما آيتان مفيدتان لمعنيين وحكمين متغايرين وما خوطب به عليه الصلاة والسلام فهو لأمته حتى يثبت اختصاصه وما ورد في أزواجه فإنما قيل ذلك فيهن ليبين أنه لو تصور لكان هتكان احدهما لحرمه الدين والثاني لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم ولكل هد حرمة عقاب وينزل بذلك منزلة من عصى في الشهر الحرام أو في البلد الحرام أو في المسجد الحرام يضاعف عليه العذاب بعدد ما هتك من الحرمات والله أعلم المسألة الحادية عشرة هي اختلاف العلماء في ميراث المرتد فقال علي بن أبي طالب والحسن وأبو حنيفة وإسحاق بن راهوي ميراث المرتد لورثته من المسلمين وقال مالك والشافعي وأبو ثور ميراثه في بيت المال وقال ابن شبرمة وأبو يوسف ومحمد في إحدى الروايتين ما المرتد بعد الردة فهو لورثته المسلمين وقال أبو حنيفة ما اكتسبه المرتد في حال الردة فهو فيه وما كان مكتسبا في حالة الإسلام ثم ارتد يرثه ورثته المسلمون وأما ابن شبرمة وأبو يوسف ومحمد فلا يفضلون بين الأمرين ومطلق قوله عليه الصلاة والسلام لا وراثة بين أهل ملتين يدل على بطلان قولهم وأجمعوا على أن ورثته من الكفار لا يرثون سوى عمر بن عبد العزيز فإنه قال يرثون المسألة الثانية عشرة يا إخواني قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا قال جندب بن عبد الله وعروة بن الزبير وغيرهما لما قتل واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي في الشهر الحرام توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أخذ خمسه الذي وفق في فرضه له عبد الله بن جحش وفي الأسيرين فعنف المسلمون عبد الله بن جحش وأصحابه حتى شق ذلك عليهم فتلاقاهم الله عز وجل بهذه الآية في الشهر الحرام وخرج عنهم وأكبر أن لهم ثواب من هاجر وغزى فالإشارة إليهم في قوله إن الذين آمنوا ثم هي باقية في كل من فعل ما ذكره الله عز وجل وقيل إن لم يكونوا أصابوا وذرا فليس لهم أجر فأنزل الله تعالى قوله إن الذين آمنوا والذين هاجروا إلى آخر الآية والهجرة معناها الانتقال من موضع إلى موضع وقصد ترك الأول ايثارا للثاني والهجر ضد الوصل والمهاجرة من أرض إلى أرض ترك الأولى للثانية والتهاجر التقاطع ومن قال المهاجرة الانتقال من البادية إلى الحاضرة فقد أوهم بسبب أن ذلك كان الأغلب في العرب وليس أهل مكة مهاجرين على قوله والاجتهاد والتجاهد بذل الوسع والمجهود والجهاد بالفتح الأرض الصلبة ويرجون معناه يطمعون ويستقربون وإنما قال يرجون وقد مدحهم لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه صائر إلى الجنة ولو بلغ في طاعة الله كل مبلغ، وذلك لأمرين: أحدهما لا يدري بما يختم له، والثاني لئلا يتكل على عمله. والرجاء ينعم، والرجاء أبدا معه خوف ولا بد، كما أن الخوف معه رجاء. والرجاء من الأمل ممدود. يقال رجوت فلانا رجوا ورجاء. ورجاوه ويقال ما أتيتك إلا رجاوه الخير وترجيته وارتجيته ورجيته وكله بمعنى رجوته قال بشر يخاطب ابنته فرج الخير وانتظري إيابي إذا ما القارض العنزي آبا ومالي في فلان رجية أي ما أرجو وقد يكون الرجو والرجاء بمعنى الخوف قال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا أي لا تخافون عظمة الله قال أبو ذئب إذا لسعته النحل لم يرجل لسعها وخالفها في بيت نوب عوامل أي لم يخف ولم يبالي والرجاء مقصور ناحية البئر وحاف وكل ناحية رجا والعوام من الناس يخطئون في قولهم يا عظيم الرجاء فيقصرون ولا يمدون والله تعالى أعلى وأعلم فهمت من حديث الإمام يا عم حكم ميراث المرتد بعد وفاته ولكنني أريد أن أعرف الحكم بشأن ما يملكه من مال في حياته بعد أن ارتد الردة يا ولدي لا تقضي على أهلية المرتد للتملك ولا تسلبه حقه في ماله ولا تزيل يده عنه ويكون مثله في ماله مثل الكافر الأصلي له أن يتصرف في ماله كما يشاء وتصير تصرفاته نافذة لاستكمال أهليته وكونه يستحق القتل لا يسلبه حقه في التملك والتصرف لأن الشارع لم يجعل المرتد عقوبة سوى عقوبة القتل حدا ويكون في ذلك يا ولدي كمن حكم عليه بالقصاص أو بالرجم فإن قتله قصاصا أو رجما لا يسلبه حقه في الملكية ولا يزيل يده عماله لا حرمني الله من علمك وفضلك يا عم وبارك الله فيك يا ولدي وفي حبك للعلم قم الآن إلى شؤونك وغلب بإذن الله نلتقي مرة أخرى مع إمامنا ومولانا القرطبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم